بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلن نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب بيج دها حبل من مسد